بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض وجا وبست الجبال بسا فكانت أباءا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وَأَصْحَابُ المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موضونة متبئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مقلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون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 إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مقبود وطلح ممبود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وفرش مرفوعه انا انشاناهن ان شاء فدعلناهن أبكارا عوبا أترابا لأصحاب اليمين تلة من الأولين وكلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال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 لمجموعون إِلَى ميطات يوم معلوم ثم إنكم أيها الظالون المكذبون لآكلون من شجر من زقون فمالئون منها البطون فَشَارِبُونَ عليه من الحميم فَشَارِبُونَ شرب الهين هذا نُزُلُهُمْ يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أَمْ نحن الخالقون نحن قد زعنا بينكم الموت وما نحن بِمَسْبُوقِينَ على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلم لا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلنا محطاما فظلتم تفكهون انا لمكرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشرقون أأنتم أنزلتموه من المدن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون افرايتم النار التي تورون اانتم ان شاتم شجرتها اذ نحن المنشئون نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين فسبشت اسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهون تازلهم من رض العالمين أتى الحديث أنتم مدهون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعون ما ان كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروحا وريحانوا وجنة العين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الطالين فنزل من حميم وجصرية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبتش باسم ربك العظيم